جزاءهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه